بيستم كشيء نعتمد دفعاً مجدداً، الصحيح أن أولئك في ترك عمل من الأعمال إلى الصلاة، إن سالب تركنه عمل كافر نبي إلا من نجده. نواجه قولي علماء باسكت كازور العلماء باسكت كافر نبي كواتا بترك عمل إنسان جناب بلاد عمل جوالة كافر نبي أو قولي ك بلاي منه وراجحه قولي طعن ما نشوه باسكت ك هنا ما أنا ويستف. يا كس لخويه طعن الندى والله ما أم قولي خلافة قولي مرجئ آية أم هيج بالجيرة سميء. براسيزور سرم سرميت نازم لبرجونديكي ديت أموتة ابن عثمان رحمة خاله بالتحريفات. عليه أصل وياك إنسان بهيت كده وياك فرنابيت إلا بنيو جنابيت. ودي سنون لريش تحريف خوي أكاد كشي وهروها لف سر مسالين يوجج بالجمن باسر كافر نابت واتقوا لك يبنع ثين باسكات وبشيدوا من ردي ابن ثينه ده تروح بتي خايلي بيت إما علين وهروها درويك تريش بدم زانية وقاعد كجوايا زوريني زانية كسي نكر مسلمان باش باقي إما زاني تاتشن ويا وآية تاتشن أم قسيب وأشيء باش بيش هموش الله آياتي قرآن زان خايجو رأى قرآن كذي في خايجو مريم ده فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة والتبع شهوات فسوف القوانة أفرمت بس في الحمران أكاد ككمالك ناين هندر لحمران أبات وباش أفرمت لدواي أوان كمالك خلق هاتن لنوكانيان لوانك لدواي خوين بون جينشين أضعوا الصلاة شن ااا وتشيان كنوا شغانيا واتبعوا شهوات وشن أرز شغانيا كوتن ااا واتا ااا معصيان فسوف يلقون غياء أو نشنا غيوا كا كالله علّم شو إنك لا دوزخ أرجع خوي برولجار تشى دانا خوشبت افرمت أسند غيو إلا هندك يا نبيت إلا من تاب إلا أواني النبيك توبأكا وآمنا توبأكا وهرواها تشتريش إيمان أهيان نوا وعمل صالحا وديس نوا أمش بلغي لسر تين بلغي لسر عملي صالح خايف ردقار تنهى توبأنا نوا أفرمت إلا من تاب وآمنا إلا أواني النبيك توبأكا وهروها إيمان أهيان نوا باش برسالي أكيد اگر او کس است، بترکنی نیش، ایمان دار بود، با چین خواهی جورا، دارویی کرده، که قبل تو ببکه او ایمان بیان تاو. بام پرسیار کهایی مرجع ولام داد تاو. بو، لبروی اصل ایمان بو او شرطی بوده، آنکه قبل ایمان بیان تاو. و هر تنها کسی بیا کرده، باش. و هر آخواهی براد اغر اموشريكانات و بيان كرت واقاموا الصلاه و نيجي عن الزكاة عندها في الدين خوي جورا ديني بتشيو بس تو بويكوا شرك بينا وحروح ان نيجي كن روجو نيجي كن واروح زكاتك في الدين اگر انتوا بيان كرت ولا الشرك وازين هنا هو برحاتنا الدين ابي ولا كسي نكر مسلماني بو يا أخوائي قورا إلا مل زمانك بويك نيوج بكن باشان أبن بابرامان بل وهرو هاديثا نوى صلى الله عليه وسلم حديثة كان زور زورا لو حديثاني أقربا عليه العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر او, أو إيمو مشركان باشا وحرها قال عليه الصلاه والسلام فرمت بين الرجل وبين الكفر والشرك بين انسان لدى الكفر كفر ترك تشك الصلاه او ترك الصلاه ترك دون وزنان لشيء وزنان لن يهش والله وحرها ايه ذا الزني كان فيهم عليه الصلاه والسلام لم باريه ورايح بعش بعش حمستك زوجك إن جبزاني كوتيه صحابيك واريد نبوة إلا كسين نجسنا كريبة كافر زانيو آيات في بلج أغلام بلج بيهسر لقرآن لسنت وهروها صحابك واريد و لسه الأمقصي لوان إمام عمر كريخ الطابرة صاي خوالي بيت لسه من بروي فرميو لا إسلام لمن لم يصلي أمش إمامي مروزيلا لكتبي التعظيم قدر الصلاة ينايتي برقمين وصدو سي بل وهسان داكيش صحيح أفرمت إسلام نيابو كسيك أو كسام مسلمان ني أقار نكات. وهروها أفرمت لا شوني كتر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا إسلام شوني كسيك نابعتو كنواجناكات أميش إمامي ابن أبي الشيبر رحمتي خويلة بيت لكتبي إمانة هنالتي. برقمي صدو سي وهروها دي لكتاب لكتيب التعظيم قدو الصلاة لا مجلد دو لا بريحش صدو نوادو سي برقمين وصدو بستفينجون وصدو بستو حوت وهروها إمام دار قطنيش رحمتي اخوالي لابد لا مجلد دو لا بريحش صحيح باش وهروها إمام عمر صاي اخوالي لابد كاتك أمو تيفرمو لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أملكاتك أبو كالزور بيزوري صحابكاني بغنبري اخوة عليه الصلاة والسلام لابون كسيان دبون ك وهروها وتيه كمشان لسر من بروتو وتاريبه أوهم الصحابة دوا كسيان اعتراضاً لقولك إمام عمر نبرص يا خوي لب كواته هم يعني متفقون لسره باش وهروها إمام المسعود مسعود رضي الله عليه بفرمت من ترك الصلاة فلا دين له هر كسيك نيج ترك بكات أو كسي الدينية أم إيش دي سر تعظيم قدر الصلاة برقامي وصوت سويبنت ااا وحديثك حديثك صحيح أو أثرك صحيح بقى وهروها إمام أبو درداء رضي خويلة بفرمت لا إيمان لمن لا صلاة له إيمان دار نية أو كسي كان يجناكت دار نية أو كسي كان وهروها ابن قييم رحمة خويلة ولكتاب الصلاة على لا, لأ بريبا جاء فرمت براسي أم بلقيبي بهزا شنكا كاتك إمام عمر رضي خويلة بيت منبر وتشلو كاتك لا جانكي شانعبو لوكاتيك لياندا فرميلا حفظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هيتش كامل صحابك إمكاريا نكر لسر إيماني معربلا ناواني تاريك الصلاة كافرنيه باش وهروها آية إجماعي صحابة لسر أو مسألة هايان مجاهدي كوري جبر رضاي خوالي لابيا فرمت قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وتم بجابر بن عبد الله رضي الله عنه لاخوي باكي شبث اوشت اشيك كجواز اخات ينون كفر ايمان و... عندكم يعني اي عند الصحابه من الاعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اشيك جواز يوان ينون كفر ايمان ولاي ولا سدم في عليه الصلاه والسلام فرموي قال الصلاه نحش أمشدي سانوا لك تبي تعظيم قدر صلاة لا بجماري هش صدو نولدو واروحه إمامي خلال رحمة خالد البيت لك السنة هنا برقامي هزار ويسدو حفت عونه واروحه إمام منو بطار إمام منو بطار رحمة خالد لك صدو إمامي لا لك إلا شرح اعتقادي أصول أهل السنة جماعة أصول اعتقادي في السنة جماعة برقامي هزار وبينصدو حسن وهروها إمام عبد الله كوري شقيق رضاي خويلي بيت كسال صدوهشت هجري مدو صاحبي في غمريخوا بعلي صل الله عليه وسلم باش الله وللتابعية أثمرت لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترجو كفر غير صلاة أثمرت لسادم في غمريخوا عليه صل الله وسلم هوالني في غمريخوا عليه صل والسلام نيان بيني وهش ديكل اعمال تركني كفر بيدو خوانكاي تعرف بك ديكل نحش وانصحابه بريز عبد الله رضي الشقيق حديث الى امام عمر ولا امام ابو ذر ولا كبار الصحابه جراوه ذهب زهدي رحمه الله قالت لكاشفه لا المدله مجلد لاطري هاشتاو شش وهروها إمام حسني بصري رحمة الله التابعي الجليله فرموت بي ام قيش تو صحابوها والاني بيغمريخوة عليه الصلاة والسلام فرمويانا بيني بندو بيني أويك مشرك بيت وكافر بيت أويك واذلن يجاكاني بيني ببيع عثر وأميش إمامي خلال ورحمة إخوائي لبن السنة برقمي هزارو سيصدو حفتا ودوه ينابتين واروها إمامي ابن بطر رحمة إخوائي لبن برقمي حجصدو حفتا واروها إمامي لالكا إلا شرحي وصول اعتقاد أهل السنة وجماعة برقمي هزارو إثناء ذاك إشي صحيح وعروها إمام أيوبى كريسختيانى رحمة خ خو... أيوبى سختيانى فمن رحمة خالد بت طبق الصلاة كفر لا يختلف فيه تركني نعيش كفر يا كا كا هتش اختلاف وجيءي كيش ما كيش مننا باشا لبيني زنا أنا تركني نعيش كخوانه هي كفركات جيئينك وقوليني وحرواها إمام محمد كوري نصري مروزي رحمة إخوائي اللي بيتلاها ما نكتبها تعظيم قدر الصلاة أفرميت تعظيم قدر الصلاة لا مجلد الدو لا ترين وسط بستبنزا أفرميت لن بار يوا وات لباريش ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها لابيغنبري أخوه عليه الصلاة والسلام أو حديثان من باسر كتارج صلاة كافركات وإخراجه إياه من الملة وهروها خاونا كيلا دائري إسلام بعد دروة وهروها حلالي كشتني أو كساني كوافزان ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم وهروها لها ولانا وبيمان قيشت والرزايخوان لبت مثل ذلك بهمان شيو بهاو اوه كان بكافر زانيو كان يوش ولم يجينا او يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك ولم يجينا عن أحد منهم خلاف ذلك ولكما نجرثونهات ولا لا خلاف امه كان أو كا ثم اختلف اهل العلم بعد ذلك باشا أهل أخاو أنجيريا كان أم خلافة قبولة كريت الأدواء صاحبه خلافة درسبو. وهروها ابن سيمير رحمة إخوائي لابي أفرمت وأما الذين لم يكفروا بترك صلاة ونحوها فليست لهم حجة أوانيك بتركني صلاة وبتركنيها لهم حجة. هيتش بلغة كامبينية أهل لوو الصريحة لو واضح ترشيه لو تشيك لوو أرون تروا لوو أشكر أتر مراحستي إنسان نازان يبضيشي سيري القولي ابن تيميو كان رحمتي خواهي لي قلت وأما الذين لم يكفروا بترك صلاتي ونحوها فليست لهم حجة مجموعة فتوامجة لدي حوت الله فريشة صدو تشوارد السيري كان برا أو مجمع فتاوى لبردستانا مجلدي حول لا بارش يصدو تشواردك نظان شي فرمت فلنه يجبال دي كامبياني واني كبكاف لناسا آياتو أخوات ثريقنا ابنو أخواتها عندنا بهاض الشيخ لساء ابن تيمير رحمة إخوائي لابت أروى ابن تيمير رحمة إخوائي لابلشوني كترى لمجمع فتاوى فرمت لمجلدي بستودو لا بارش فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا ويموت على هذا الإصرار باشا. فأما من كان مسرّا على تركها ملام كسيك كسور لا سهل ترك الدين أكاد لا يصلي قط هرقيس مجنّاكات ويموت على هذا الإصرار والترك أمريت لسر أو ترك الدين ويجول لسر أو بدواميك يجنّاكات فهذا لا يكون مسلمة براسية ومسلمانة أي كسيم مسلمانة يا كافر لبيني إسلام وكفر اشتكيت مني يا أي إنسان مسلمان يا أي كافر مجلدي السدو لا باريتش لونو اوي اقوال اهل علم والله نظرن بوكي اوشتانا بس ناكر ما بس كان في هي بويا باسينا كان وحره تغمبريخو عليه صلاه والسلام رداوكي ذو الخويصره كاتك هات بك تغمبري خايفرمو عليه صلاه والسلام اتق الله الاخوه ابتس قال خالد بن وليد خالد كوري وليد فرمي يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ أبي غمريخ علي صل الله وسلّم. آه ندم لملي. أبي غمريخ الله صل الله فرمي لا لعله أن يكون يصلي. أن يكون يصلي. نا يشكت. يشكت. سبحان الله. مسلمان بهشت حلال نابت. إلا الله أرجع هندي جنبلهن أود قتالي واجب أكاد كافرين أكاد جام الحديثة إمام بخاري مستنويات ينكرتو جابي غنبري خاله عليه صل والسلام عليه لا يحل دم مرئي مسلم إلا بإحدى ثلاث خانى مسلمان حلال نابت إلا بيكك عن النبت الثيب الزاني عفرتك كشويك كذبت وزناب كاتيان جابي كجني نابت وزناب كات حلال نبت النفس بالنفس كسي كسي كوش تبت باشا لو كاتي شخيناكي حلال البيت إلا سيمان ما وكا تشيا التارك لدينه المفارق للجماعة كوالله على الإمام المسلمين مخارق الوقت كرتو أفرمت سيمان كسيكا كالدينكي وارقرهت كواتت تنها سيمة بنته وكسين يجنكر نزيناكارا نكسيكشي كوشتو إلا سيمة بنته وكتشيا بوي خياني البيت كوازي هنا معنى عكية كابي قمريخو عليه صل الله وسلمة فرمتنا مدلئ فرمت كان يكنا زام تشون أبيرين ببيت واني جاء بيت ليره مع راسي زور أول قليل ابن عباس رضي الله عنه قال: كافر مد كفر دون كفر يعني فرمد ليس بكفر تذهبون إليه يعني فرمد ااا كفر أكبر نيو خواه أنكلي ما بس في أو آيات يوم لم يحكم بما أنزل الله فقولا هم الكافرون أولاً بردوا أم ديدني أنا حركات يقصون لقال كي يقصون كفر دون كفر ابن عباس فرمد آية بوشلي رأى أوهموا قول كلا الصحابة كانوا هاتوا تركيا كانوا واسديا هنا وإن شاء الله أوشكاتي خويدت كفر دون كفر قصي لسر أكين آية شكاتي كفر دون كفر وشكاتي كفر أكبر خواه أنكلي استنبردروا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 فروها مغرب هتاقوا ني نويشوا. بعشان، فإنه كافر بالله العظيم. أو كسك كافر وبخواي جورة. سبحانه وتعالى بعشا. أو ابن تيمية رحمة خويا بلكتب إيمان. لا فريض وسط نود سينافيتي. سبحان الله. لو قول أنا واسحتر. براسي أمانة. شون جرأتها كن. وهروها هنديك لزنايان رحمتي خويا لبيت. ذا النوى. تكفير تارك الصلاة اجر كسك بيكات يا نيكا تكفير تارك الصلاة اهل السنة للمرجئه جاءك ولو انا عبد الله كريمه مبارك رصيخ خيلبت او إمام المجاهد الزاهد العابده أفرمت قال ابن معين رحمه الله ابن معين ويحيى الكرمي معين رحمه الله الخيلبت قال سارد يصد مردو خيل قربي خاطب هشام أفرمت قيل لعبد الله بن المبارك بعبد الله الكرمي مبارك ترى ان هؤلاء يقولون اا وانا أتم رجاء. من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. أركسيك. روجو نجرت نيج نكات. لدوي أوي كا إقرار أكاد بويك النيج ورجوها. أو كسا إيمان دارورها إيمانك أيش يطواب. قال عبد الله عبد الله فرمي لا نقول نحن كما يقول هؤلاء. إيمان نال وكتوان أوان ألين. ما بس مرجئه واتي إيمان أوان نال واتي مرجئه من ترك الصلاة متحمدة من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر هر كسيك بعمدي بانقص نوجك ترق بكاذب يعذر هتاوكو كاتي ونيوجنا منتو كاتي نوجك ترديت أو كسا كافر بيت بناب سبحان الله أوي أقوالي علماء في آي أبوتشي أمشتانة باسناك لابر أولي برجون دولي مصالح تامية لابر أولي خالكي وازل نوجبينت لابر أولي خالكي لعبات كان سارت بيتوا جابو علي الاخواف ترسل مقرم الله اخويا ولا ديني اخويا برودجار ديني اخويا من الله انا شكبر راسي خاي برودجار في سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين راجك دي خلكان همو لبرام برخويا برودجار اوستينري جاب راسي الكسيكه دنجكات د الكبرياء بلبر خاصلي خاي برودجار فيبلت شكبر راسي لا على سريعه يزول ولا باقي عبادات ولا باقي أعمال. بن بيانو أنا برأسي بيانوين شو بهي أبو خالد درس أكاد مجاه خايف الرزقار حموما رنيشان وإن شاء الله أوي أمنيته ردي شو كان لو تاني ترك لأسنانيك وتريا باس كردو أقرب يا إما وتراكاني بكامل بيها ننرد يوم دينو شن يعني إيمانك وتربيتك ما وراء